ابن الجنه اليوم في شول فانكود هم وازواجهم في ظلال لذان على تلك لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعهدون ان يعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد اضلل منكم جبلا كثيرا ان فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم إِسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نُخْتِمُ وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصين لِوَرَتْ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ وَلَوْ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا وَمَن نَّعَمَّرْهُ نُنكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَن لَّمْ نَجْعَلْ لَهُ شِيعًا وَمَا قُرآنٌ مُّبِينٌ لّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيَوًا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ